بسم الله الرحمن الرحيم 112. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة 114. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ثلاثة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 وفاكهة كثيرة لا مقوقعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إن شأنهم ناشئ فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة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 و كانوا على الحيّ الطّعيم، وكانوا يقولون أَإِذا مَثَنَا وَكُمْ نَتُوبُ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَا أُنَّ الْأَوَّلُنَّ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُنَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ ما إنكم أيها الظالمون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فما ليون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نَحْنُ نحن خلقناكم فلولا تصدقون 112. أفرأيتم ما تمنون أَمْ نَحْنُ تخلقونه أم نحن الخالقون 114. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فولتم تفكهون 117. إنا لمغرمون بل نحن محرومون 118. الماء الذي تشربون 119. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أشعتم شجوتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرا وما تعلم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 لا يمسه إلا المطهرون تازلوا من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مجهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق 111. وأنتم حينئذ تنظرون 112. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 113. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريح فروح وريح وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ضَلّ لينْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ